كتابي او اكتبه او باين لي لي سا كتابي او اكتبه او باين لي لي سا كتابي او اكتبه او باين لي